ولا تفعش فاعتُعِنَّدهُ إلَّا لِمَنَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلْحَقِّ وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوياكم لعلى هدنه في ضلال مبين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 المتاح العليم قل روني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ك إلَّا كَفَتَ الْنَاسِ بَشِيرًا وَنَذيرًا وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ